كل خاين بان صافي اشيروا أهل في الفواجع والمهانة اغفر راسكم أمانة كل خاين, كل خاين بان صافي بشروا أهل الخيانة بالفواجع والمهانة يغفر راسكم أمانة كل خاين بان صافي كل خاين صافي كل الرسالة بشروا يهل العمالة خارنا قرب نزالة كل خاين بان صافي خاين صافي يلي بعت الدين بالمال كم قتلتم خير الأبطال هاتذوك الموت أهوات كل خاين بان صافي نصارة حرب دين الله خسارة من كفر في النار دهرة كل خاين بان صافي كل خاين بان صافي فشروا أهل الخيانة بالفواجع والمهانة يغفر راسكم أبانة كل خاين بان صافي كل خاين بان صافي كل مدرصت وخاين وعده يوم وحشة جند المداين كل خاين بان صافي كل خاين بان صافي صليب لو قصفنا اصطداره يرتقبنا مثل ابتم بخددنا كل خاين بان صافي كل خاين بان صافي عند أمريكا نبي قدرة القاهر نزيدك وانفقيتي ما نسيبك كل خاين باني صافي كل خاين باني صافي بشروا اهل الخيانه بالفواجع والمهانه تطفي راسكم امانه كل خاين باني صافي بالخيانة بالفواجع والمهانة يغفى راسكم أمانة كل خاين بان صافي كل بان صافي